ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة, ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قر عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسائيا فعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا هم لا يشعرون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 لبيتي يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فَلَمْتُ نَفْسِي فَوَفَّرْتُ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ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 بقشب الذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل من أقص المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملائة يأتون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائف فيترتب قال رب نجني من القوم الظالمين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 قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبنا شيخ كبير فسقاهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني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 لعلي آتكم منها بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إن العالمين وأن ألقي عصاك فلما رأيتها تهتز كأنها جان كأنها جان ولا مدبر ولم يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضمّ إليك جناحك من الرؤبة فذلك برهان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوم فاسقين 129-قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون 120-وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي فأرسله يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا همان على الطين فاجعل لي صرحا فجعل لي صرح لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين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 القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنت ويوم القيامة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر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 مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين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 ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفر بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه اتتبعه إذ كنتم صادقين، فإن لم يستجب لك فعلم أن ما يتبعون أهوائهم، ومن أضل من يتبع هواه بغيره دم من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.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 ك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسن السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون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 عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُ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 أغويناهم كما غوينا تبرؤنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعو شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون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 من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه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 فَرَوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَوْا عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي القوة.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 إنما أُوتِيه على علم عُدِي أو يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوته وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون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 وَاِلا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ من عباده ويقوم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 منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاده